لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنًا وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَلَا يَضَرُّهُمْ وَلَا إِلَّا مُلَكُ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيَعْلَمُونَ جَزَاءً يا توبوا الى الله ما بكم من الله عاصي كنعما مخيت طرق القتال الذين لما قلنا لك جميعا لله أولاد بله الحق وقل عن كانوا ضولا فما تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسوف أنهم لا يؤمنون قل هل من شر وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَنْ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَهُمْ لَهُ مُسْلِمُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ لَهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ الْحَقُّ ولله فَمَن يَنُوحُ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن إِلَّا فَمَا لَهُم كَيْفَ تَحَمَّلُونَ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الرَّمَّ لَا يُبْنِي مِنَ الْحَقُ شَيْسَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ بِمَا وَمَا كَانَ هَذَا الْفُرْآنُ يُفْتَرَى المصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب العيم فيه من رب العالمين أن يقولون افترى الفتو مثله قل فاتوا بصفة مَن يَمْلِكُ مِنَ, من دون اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُضِلَّكَ أَوْ يُهْدِيَكَ فَيَقُولُونَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ كذلك كرب الذين من قبلهم فمن كيف كان عقبة الوالمين ومنهم من لا يعلم به وَإِذْ يَقُولُكَ فَكُلِي عَمَّنْ يَعْمَلُ وَأَطْعِمْ مَعَ رَبِّكُمْ قَالُوا مَا أَرْسَلْنَا بِكَ أنت تسع الصن ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يظهر إليك أفأنت تتلعني ولو كانوا لا يعقلون إن الله لا يظهر الناس أنفسهم يظلمون ويغم يحشون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهال يدعى بينهم قد خسر الذين كذبوا لقراء الله وما كان وَإِنَّ مَا يَرَى لَكَبَعْضَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعْرِفُهُ فَيُنْكَفِلُ لَنَا عَهْدَهُمْ يُنْصُرُهُمُ اللهُ وَشَهِدُ الْعَلامَ مَا يَفْعَلُونَ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُ يَا رَبِّ مَاذَا بِالْقِسْمِ مَا لَمْ نُعْلَمُ وَيَقُولُونَ مَنْ أَمَانَ الْوَعْدُ قُلْ وُجُودُكَ سَاطِعٌ ثُمَّ كَانَ الْمَنُونُ وَلَّى فِي الْمَدُونِ مُعَذَّبًا كُلُّ مَنْ يُذْنَبُ إِلَّا بِهَا كُلُّ مَنْ تَسِيمُونَ وَيَسْتَغِيبُونَكَ أَحَقُّ الْإِوَانِ إِنْ وَمَا ولا لو ان لكل نفس ظلما في الارض نفتدت به واسلم اذا تعلم ما هو العذاب وقضي بينكم بالقسم الله فَطُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا بِمَا صَبَرُوا وَرِضُوا اذن الله لكم بالذل فالعلم من حرام وحلال قل ان وعلى فضل على الله سواء لا سوا يشكرون وما تكون في شهر وما تتلع من, من قرآن ولا تعمل من عمل إلا أن إلا عليكم شرودا لدفيرون في وَمَا يَعْزُمْ عَنْ رَبِّكَ إِنْ مِنْ قَالِدًا الرَّدِيُّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الذين آمنوا وكانوا يتبعون لهم البشرى له في الحياة الجنيا وفي آخرة لا تبدي ذلك لما تلعب ذلك هو الفرز العظيم ولا يحكمك قول إن دان قرین لا و Come oh, you know, you know. ولي يرقب ويحب الله حق ليدلوا لي عن سبيل ربنا طمس على حوالهم واشهد على قروني. فلا يؤمنوا حتى يوم العذاب الذين قال قد أجيب فاستقل فاستقل يا إن كذيرا من الناس عنها لأياننا الضاطرون ولقد ضبنا مِنْ السراء إذا مذوقنا سرقهم ورضحنا فدفده حتى جاء أطوحي ضميا وليمه إذا عرضك يكون إليه يوم الحياة ما كان فَأَعْرِضُ لَنَا يَا قَوْمُ عَنِ لَّقَدْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ وَلَا من الذين كفروا بها لآيات الله ستكون من الضادرين إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَنْهُمْ كَبِلَةُ عَرْضِكَ لَا أَمِنْهُمْ وَهُجَاهَاً حَقْتْهُمْ لَوْلاَ كَرَمُ قَيَّاسٍ خَامَةٌ فَسَوَّى نُورًا إِلَّا مَنْ رَأَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ فَتَأَوَّهُ وَكَشَفْنَا عَنْهُ مَا تَشِقُّ حَيْرَتُهُ هondersه مهرب از ولو شار رغت د هي هتر روت سرم ن ج وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سَهَلٌ يَسْهُلُ جَاءُوا كُلَّهُمْ لَا يَذْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ إِذْ <تصفيق> مَامُدُ what I have to do